هذا القرآن هو بحيء القرآن في مركز وحوية كله إذا كنت أردت مع رئيس القرآن نصح وحكا ويكالدوغيه هنا نصح خبركود كتاب المصاقات بي صوهر ومريان كتاب كراءة الأرض نصح خبركود نصينا خبتا ينقر وغيانه قرآن كيما صوهر غيسيان سئم باه ده خله فيعل الا صهر استقراتها في عمر ك قراض مرخص هويه وقارض مقارضه ام قراضه او مسر كلفد قال اي و خو يبا دالبا مقارضه او مفاعله اه او برخص هويا قراضن او فعالن قالوا ابو القداوه الحنبلي في كتابه المغني وحكمه التعريفي مجلد 7 صفحه 100 يا سياشري يتضمن اي الحكم التعريفي بل كان الشركه وا لبا قيبود بو يري شركه الاملاك يا شركه حقوق ثم لبا او شركة حقوق اايا 5 قيبود بو يري شركه الاعلان يا والابدان يا شركه الوجوه يا شركه المضاربه يا شركه المفاوضه هذا را المضاربه يا المقارضه واسخب علو mudabareeyey qiraa wadaba arag labadaas waa isku macno ee mar kale dugna marka sadexdeebul khas xaw iyo qiraad suban xaw iyoal waa haddii uu soo dhaweeylo markaas wuxuu noqonayaa marka suban xaw iyoal laba qof ay soo yimaadeen sidaa wuxuu keenayaa basel lacag soo حولي ما شاء الله خوليبان keenay amma xoogii ka bay ka dhigan tahay qiraad ku wasilas asalkan waxaa laga soo qaatin beel qadci waa gey weeyaan waad bay asalkan keda marxabaysan laga soo qaatay qurbi waa macna qadci waa gey weeyaan marka sallallahu saxa wa alayhi salaam ahjaj roo waxa looga yiqaala qiraad ma looga yiqaala araaq iyo qulkaana bahaaraba wa iyallahu subhanahu jahiriga la way ku dhagmay jileel oo cadal ay sameeyeen jileel iyo bay ay sameeyeen jileel booha islaamku ra basu ogalaaday intii ka dambeysay oo islaamka amad qas waxa wayan kalay islaam bar qow galaadi balqa ibn xazmi rahimahu allah ta'ala fi kitabiy almuhalla wa husulnaqlii inay balantay in jabaacatay bis'aladaasi waxaa asalow abuu ida hadithka marfuuha صضح ربو البركه ابو جيلته البيع الى اجر والمقارضه وغراقه دوت غله واختلاط البرغ بالصعير الا للبيع غير الصضح صضح بركه ابو جيلته القصفك واخ لا ايبيو الا ان غدن لا غايرو قصفك اي واخ لا ايبيو الا ان غدن لا غايرو او بيع على بركاس وحاويان شيءي الله سبحانه слова قرات سوحلو يقال له صدح ام هذه قوالين لا يسودرو لكن مر قال يسودرو اي بحر لا يسودري له صوب فلا يسودري ايت هي marka waxaa weeyaal yaacale inde aba ajiraa laga dhiso bal awla uru wakaas lakiiba la isku dalo hadiidka sa asal u abu markaa ibn rushd al-qurtubi al-maliki fi kitabi كثيرا لكن أحيانا أبو الله عن المجرى ونقضنا بابو ما جاء في القراضي وحكوا بباية القراضك وحدث ريبالك عن سيد ابن قال له قال عبد الله بابحي وعبيد الله له بابحي إبلاع عمر وخطاب عمر وخطاب لم يسوي لها. في جيش العرب بين أبحين إلى العراق, العراق حقينا في جيش مع الجيش في جيش, جيش العرب بين أبحين إذا العراق عراق حقينا وأي فلما قفل مرغا وحي صبرين على أبي موصل أشعري وهو أبي موصل أشعريون أمير أمير بصرة بصرة من حوله فرحموا صوته بهما لبنون لما عبد الله يا عبيد الله وسهل مرغا صحاوي وسهل يعني وسهل وحيد أهلا وسهلا أهلا وسهلا وسهلا أهلا الو وسهلا بحضور نسفي ده عايزين الله و سعى والفعل المحذوف والمفعول به وجوب لوحه توليباتنا قال هذا وجوب لوحه في او اتريته وحاطه بالمرقه السخاوي امك اتريته مكان السحلان مكان جلع صباته وسملن اه اترى اهل بعض بعضه تصبت والسهل وما كان السهل لو اترى قصص أصل وامرخه حجمه بل وحدفي وله تدمده ميلوده عاملكا حجمه وحدف ثم قال و خوري لو اقدر وحداق اودا لكما لمدين ان اودا على أمر الأمر ان فصحكما ان كفعه يبه امرقه لا فعلت وابه ثم قال و خوري waxaa sidoo kale facaal ayaan halay wiire haa huru halka waxa maalumaal maal koobim maalin laa ilaaha ilaahi maalkiisa kamidob bimaacna maalki umada ee Soomaalkey bangiga islaamka yaalay ah ilaa waxa doonayaana cabta ilaandiro dhee maal kan u diro ila arido mu'miniin arido mu'miniin waa soo iibselaysi marka fadkamta caaru waa kusoo iibselaysiin bihi maal kan mataan arab oo in mataan iraagi iraag mar ka maal kida arabtiida fududa tabiyaar iyo wadiibaysiin marka laabtaas bilbadiibad sidii la ku yimidisiin taa iraag hatta CBC qalaabta yaan qaadi siina wax xoo iiblaysiin dana madina marka fa to'addi yaan marka marka maxaa راس المال كبرخو اياد وديبيسي وعودو قضاان انتو معاش غاري نكاسكلاهري واي ستؤدي يا راس سلمان راس المال كاد غديسي مرخا الى ابي المؤمنين باندي غديسي لا وديبيسين ويكون القبح فائد ووي خاري لا كوبا يدبت اياد سوناني ففعل وحيدا ودد لا ذلك ادرك اسن جعل ذلك ادرك وان جعلنا هبينها ففعل سيدي موسمي واجه الله سبحانه وتعالى وكتب الى عمر وخطاب له قد اياب قد منهم انه كا قاد المال مالك لمده ان باه سو ديبه لمده اد اي ويلي مالكا كا قاد ويي مردقه فله ما قديبا مردقه سو غلان باا وييبيين فورد بحا مردقه سي فائده مردق الخققه فورد بها ويش فائده مردقه فله فأربح مرقه فإذا كهل أغيرتاس فلما دفع إلى مرقه وديبين ذلك أرعب هو اسم ماركي عمر ذلك اسمه شهر واسمه الكودعية إلى عمر مرقه وديبين قال وحور أكل الجيش إذا كتمنت أسلفه مرقه صحوي مؤماهي مثلما مثل أسلفك ما وحيد مؤماهي مرقه صحوي وكله قال وحير ألا أمي فقال عمر وخطاب وحور ابن أمير المؤمنين labadi weel aad iyo aad u minnaan tii dalteed buu faasila fa kubaa idiin horbardhiyow idiin siyo somal ma iyo u horo xitaabila ma u horo xitaabila teheen umri biin siyo somal ku فاما عبد الله ميا فساكاتو اسقامس باذلوه واما عبيد الله ميا فقال و خيري لو لدودو دمايان بغير لك قوما هبول ارتاس يا ابي المؤمنين ابي حبيب ليا ابي المؤمنين ارن ما ينبغي قوما هبول لك يا ابي المؤمنين قويل مولنا وهذا نقص هذا المال تصاله كسين لو نقص هذا النقصا هذا المال مال كان هدو نقصام لها أو هلك وهلاك ساملها لضمناه أن لقع مقنبي لحي عند المقنبي لحي صباح إلا نغل الله سوري ببيري مالك إلى نفا إذا كان لبحده قدير فقال عبد الحوري واروحك بحقن دياه قدير بحيك قال عبد فسكت عبد الله مع عم الصي وراجعه عبد الله نعضه كبك فقال عبد الحوري من قلساء عمر عمر قدتك لفني يا كمي ذا رعين اهان امام الزرقاني سوكوشة اكتاب كيسا برقص حويا في شرح مواطنة سوكوشة وحوها عبدالرحام العوفوها قد لفني خلها بدون صارب فقال الرجل من جلساء عمر خمي ذا عمر قد لفني اي اوحول يا امير ام ملينا ولو جعلتوا اذا بيالا هين قراضك قراضها تكتينة هيت ايا افعليت laanaad u rahabnaa uqab salaax iyo albaab iyo huleeyay qiraahan hadda ugu dhigay ilahaad baa ficlay buu yiri faqalo umaruhuuri qad jaalto qiraad wa sahala ka saaqatay qiraad wa nidii ka dhigay buu yiri fa akhad uu umaruhu qad raasmaal balii raasmaal kii uu qad uu umaruhu walis faradhi bihi iyo raasmaalka barkeedii حيث يرغي سمالك ريولة لكن فائدنا لما ننقف قفك المال كإستنه أو عمر بالثارب إذا قفك كل شقير اللي يريء ولماذا يسوينا فائد وصوينا كما حيث الله وكما كان برد وقاتل بأس الواضح ما في الايات وأن خلال عبد الله وعويد الله ويقاتل إبن الله عمر إذا عمرها نصفر غمح المالي ما كفائده كما حيث الله برد وقاتل ورقه هذا المسلم الضوء يجي يأبوه كما حيثي aya soo dhaweyday ah oo taladaasu sii markaas waxa waya abdullahi markaas waxa wayaan ee allah uu salaam uu raaxay taladiisa suqaat uu way allah uu salaam waxa hadii talada markaas sanu hadii qof ku xoolo xoolaha uu ku shaqeeyo soo xad uu soo dhacay xooluhu soo dhacay soo xaday adigu ku shaqeeyay faayida ka soo gashay nimci xoolaha la markuu yuu u xiriiray faayada waan ku shaqeeyay xoolaha intaadiga ka soo qaatay waatan لكن فأيذ يكسوا قشي أراكس فلايس كسر بقى يساوه حليا إذا وضحي <تصفيق> ما صورنا قليل في كتابه اختلاف العلماء إذا مالك نوح حليا حي مركز وحوي استنطاع صوك له فأيذ يساقى يساقى بوليه حي ما دام يساوه كسر قليل مركز أولا يساوه كله يكاعد لهم شوهيان مركز وايا وحدثت لمالك عن العرب بن عبد الرغمام عن أبيه عن جده علاء بن عبد الرحمن الحرقي عربي ابي عبد الرحمن يعقوب الحرقي عن جده يعقوب المدني روح اسبوع اسبوع حدثي علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مرخه على ابيي وعبد الرحمن اوولي مرخ يعقوب مرخه يعقوب وتابعي مقبول اه ولا الكمال كوشيني وخرج رحمه الله التهذيب والتهذيب, والتهذيب فمن حجر رحيمه الله تعالى رواه طلبي الرحال حديثه موقوف وكوريا هذا الحديث والموقوف وكوريا وهو ترميده دن كان لو يقاونه يعقوب الله السعاد هلك حديث موقوف قال في تاول بيع ودكسن هو حديث لا بيع في سوق الا لا يبيع في سوقنا الا بنتفقها من... في, في الدين وايل الله السعاد رواه ترميده وخا قالو كوشاغي kitaabul jumaa barqa sahawyaan awalkiis ku sheegay saa'ad Allah usabbu al'asaba aatoo siya maal aan maal buusiyey ayu siray wa yaquubka qiraad aan qiraadahan buro usii amrun saadadeed waxay wadan jireen abd al cayshi abd alah mas'ud iyo marka saxawayaan iyo umar iyo waxay lahi jireen in tan jiro fi amwal yataama la taa kulaha zakatu zakanu yara unni zakanu saylisa ta markii sarawkan sakada laga bixiyo salaanka dambayl salaanka أولا أجمع العلماء على أن القراضة صنة معمور بها باب باب يجوث بلال وفي القراض القراض كهو بلال وفيه قال مالي وجه القراض القراض لوجه قيسو وجه قيسو إيا ودليس إيا الصورة ديس إيا تلمان تيس معنى وجه المعروف اللي استيقان الجايزي بلالا ay qaadato ragga ninku soo qaadaa maalaha xuloo min saaxiibii saaxiibkii soo qaadado على oo muxuu soo qaadayaa ala ay u amale ku shaqeeyay fiidhis maal kaas walaa damaanay aleh waxba dhawdu dhisiisa u raahin haday filasho ka qaalato qolada fadhiga ka boobaan wuxuugaaga inaan marka saxawayaa waxba marka loo qabsan walaa damaanay aleh halka uu si garaan wadaaliga diinta u dhaxaysa walaa damaanay aleh marka saxawayaa magno dhisiisa maaha walaa faqatul aamili في سفر السفر قيسة من معامي طرهاشم قيسة يو كسوة قرحي شليسة يو ماشي نحبا جلتين جعا وما صحيح ولا يصلحوا بالخاص حويه وحو ولا جلوا بالمعروف سوى الناس بقدر المال المال بقدر فيه اذا شخص امرق الصفره في المال مالك دخديسا اذا كان المال مال امرق يحيى ذلك كان حبارية فان كره ديه قفت عادلك شقيليا بقيمت قد في اهل ذيرتيسا فانا فقط له وحده فقام بصورال لي المال مالك حقيسا ولا كسوته وحرب محله كمان ها ويه بنزل استاك no khadheeran waxa weeyaan baa sawxu tilmaamayo alif sirihinahu allah ta'ala faamku khulayaba barik wadala sahra ataqsu surayon ku tilmaamo waxa weeyaan inuu qofku maal soo qaado haddii loo ka soo qaado wuxuu uga soo qaadayaa inuu ku shaqeeyo laakiin wax dambare lagu maleeyo kasalan baan ku haddu khasaro isoo markaa wax dambare magdhow lagu maleeyo sababku waa maxay ilaahi subhanahu doxe muhsinin saa waxa dadka lugulow wax markaas xal ugu qabsan garan majira balqa walaal muhsinin min sabir ub uksuhu dhalim oo fasl uqiri bay ostaad il marka marka balala marka il magdhaw kale jira sababtoo ah isagu walaa sabab iyo sawfaal buwade ee waxu xubays malahay wayahay ninka shaqayray marka caamilka oo dheer isla oo kaca soo shaqeynayo heerkiisa uu la joogin waxa uu dhirayo waxa uu caddeeyo neesuu seexarayo waxa uu xiranayo xoolaha uu ka goosalaya kadib faa'iidada wixii isaga ku baxay markii laga jareeyay inta soo hadhay qaybsanayaa bayn haddii laakiin uuna marka lasbigaada shakhs ah صومه ديي العامل في سفره من طعام في سفره صومه ديي سفر هذا قيصا إذا شخص معناها ووصله سفره ويا حدين لا كيل الكيس يوجو كان المال يحمل ذلك يعني بال قواه حطوه ظلوا قريه حده كسوده بخايو اسا خرسكيسه يا فائده ان لا قالي لكن soo hurago waddu ku dhabaaraysa kharashkiisa taa maasu waxa weeye faa'ido baa la bacaluhu waa sida oo markaa horobay inuu isku daariyo baa aha hadii heerkiisu joogo waxna faqay yahay wadina tora ee wax markaa rabxa tora ma la debaxa ku bare waa in rabxa labanka uu hukeeyo sanow keliya marka soo waxa faa'idada qaybtiisu qaato hadii marka soo waxa weeye allah subhanahu wa arebu adonada iyo wax ka siiibsado alaab ka siiibsado u yiraaho marka danbe faa'iidada alqaadan doolo u baan sii horbarsaday oo qaybahan baan sii qaatay an la xisaabiyo waasi caadi marka wuxuu sii qariib soo hor barsaday uu hadow sii qoray qaraabali wuxuu horo wajhaha diirad iyo diirad أياخذ الرجل من كوير وقاص على ما له من صاحب صاحب قيسو قاادو على اي عمل له كو شقهيو فيه مال كدحديس انو ولا بلوان عليه واحد ضري مقروض شي سونا هاري ولا فقط العامل كعامل كان فقديسا في الظالم مال كبر خاصه قيد في سفر السفر قيس من عبد راشم قيسي وكسوته رد حساب اي وضع شي يصلح وراجليو من معروفي سو ولا صمو وراجليو في كبر مال بال في المال مال كدحديس اذا قال مال مال قمدو يحمل ذلك فير الكحمبريه فينقال موقيم وفديه من موقيم اه او دقيق بركاس حويا في اهل الريس كنغي فلا لا فقط صلى الله رسول الله والمال بالمال بالمال قال المال وحده لله تعالى ولا باس به طمله باي عيله المتقارب داري كل واحد من واصاحبه باي عيله انه اوكال به المتقارب داري باي عيله انه اوكال به اوكال بهس المتقاربان لو ذا قرات ليس الصغير ليس كل واحد على وجه بعضه في السوره صح ku ansaxu daalika al-gasimuhuma haqqawu ka ansaxu war khaadhayisa haqa bariisu waxa weeyaan fafka aamilka oo xoolaha ka shaqeynaya iyo rabloobalada xoolahaba iska laba labadooda si marka haday iskaalbaystaan oo budomad ka kala wuxuu ku taban wuxuu beteloo rabloobalku wuxuu dheer kara war inta la arado هذا عادوا كره بالشرط انتهى لان زياد ما قال باطل سنه الاشياء وحيقض سنتي طيب مركز وحوة شرق لما أقوله لكن على وجه المعروف إلا إسكان المساله وحيسكوا عاويان وحبب من مرة تاسمينه يا شيخ رحيم الله تعالى قال ما له الحر ولا بأس لما تمنه دعن يشتريه نسوئيبيه رب المال كحوراه إسكانه ممن غفل كسوئيبسه قال ربه مركة ألقي ناطبي بعض ما بركي يشتري وكسويب سنه يورث سن يرث السلع اراها كبيره كان صحيح او مرخص على غير شرط شرط و يرث رحمه الله تعالى طيب يا رحمه الله تعالى تمشي خوري كشقي با لييرى على عبد سوغلي حول صبيرايا علىبتي اسا واكسويب سن قتا saxiih alaabtiibaad istaga ada xool adaada lacag talaha oo u diibey istiyo lagu ku shaqeynaya alaabtiibaad kasoo iibsan qabtaa ila sido qaadan qadtid uleh bisharqa bisharqa ku qaadan qadtid oo ma dhigi kartid ku shaqey alaabta la ku soo iibiyey laakiin bisharqa walaa ariga iiimsa oo haddii mar khas waxa uu yiraahdo ku gaadho la wasax kalaa waa saxee laakiin maruu xoola bixiyentaa ama la sheegay inuu dili ay socono uu gaayay hanoob dooli Allahumussallu alayhi wa sallam wuxuu leeyahay qalaabari wuxuu yiri fiiman dafaca qasdiiba fiiman qof uu ridda saf fiiman dafaca qasqa dhiiba ila waliga xoolaha isla le lacagta maal maal boo dhiibay qiraado qiraado hal ugu dhiibay qirad wala fahamsan umahayn in ladhalika warkaasi jaayis ugu balaayay laama asabii wax dhibaato halka wasuulo laa la rغب حفائله maalumaal buu yahay leequlaabishi hanaan fi say donc laa yakoon rغب حصاينu bahar sal sidii saytah hatta yantazi'ahu illaa wakasiba bina haqisa oo yiraa halaba shaqaylaysid wuu waa bibanzilati ghayrihi ghayr ti waa iskufud daris aradu yar lakas sifaa aruqabso waxa weey wuxuu yiri kala walu wax taaqad adiga adoqay oo isna ku shaqeeyay waayay ku shaqeeylay shaqeeylay laakiin faaido maashi kasoo baxday faa'idada ayaa qeystiraya faa'ido waxaa qeystiraya markaas waxaa weeyaan ninkal xoolaha iibiyay ee ninkal nolow service uguma ka soo hawayaan dadka kale sida ay markaas u hawayaan ka ee dadka ka soo kabaysay dadka kale ee ay wayayhiin u jooro ay u yeelay adoon qura ila uu u diido u yiraahdo fariiso laakiin inta uu la shaqeynayo isba qismigaas ay fariisay uu leeyahay bacda wayba dhacday رضي الله عنها وأرباها وحيث سمع السيد النبي عليه السلام يأدوم كذب ميسره أيسه ودرطي الشام يأو عدوك سودرطي قرع سيحوله ودرطي سوصابه مركز هو أن النبي صلى الله عليه السلام أدوم خذي جمراهيم لكن هذا أدوم كذب ميسره النبي صلى الله عليه السلام وأنه يعمل هذا اللوقع نيبهي iyo mabowar rubbul barki wa qofkii barki iskala akhdiija ninka ay ku aawisay ku dalkaydii wa adoonka laftii adoonka ku dalkaydii wax sidaas man ka sadax wajah bay ilaaha ayuu ku sugan yahay adoonka la saqeynaya ninka caamilka tiro la shaqeeyo faayido dhaqdhaqaaq haato iyo in markaas waxa weeye uu noqdo uu maalka uu ka shaqeeyo wax faaido leh u yeelanid iyo inuu ahaado uu mid maalka ilaaliya markaas waxa weeye qalaamusan lagu raabiro isla markaas waxa weeye hadduu ka shaqeeyo faaido yeesho hadduu ka shaqeeyo maalka uu بارو ماشي إبامي لا يجوص عم بلاني في القراض يقرعك أخو بلاني قال المالي محر رحمه الله تعالى صورة عم بلاني هي قراض كفاسي قوت المامي إذا كان, إذا, كان إذا كان مرخو أصلا لنجلل ألا يرغجل لنك لدين الدين من بعد لنك لدين كلي علي ما حسين كو ياشي دين فسأله مرخا سوحا ويا ويدي أي قرغه إن ورصده وإس حسين كنت تسألوه علي حسينكم عنه وإيه عاشي الحمدية وكنت تسألوه سادة دون تراضيه اللهم استعالوه عليه الصلاة وإس كنت تسألوه الله يعترض المثاله صاحب راق سعود ألفين سنة أن يقرغه ينرسله إنما كتسه وكسه قراضا قراض إنما إن إن ذلك سيقرغه ولك لا حتى يقبض ماله حريص الله قادر أيه ثم يقارضه لقراطة بعد ذلك كذب أو يوسكه اسكا حصر أيه وإنما ذلك كاسي ومخافة عبسل لك عبسر أيه ومخافة أن يكون أعصر بماله حريص إنو ويأبك عبسر أيه فهو يريد حضور أيه أن يؤخر إنو كذب لك ذلك أنكاس. على أن يزيده إنو أزي هذا فيه بحديث مر بس ألمه هو يعني dinka adey ku yaratay dinkii deyntaasi ku iltaas ku tirii waddii waxa samaysaa deyntaydi waxa ugu bedelay qiraad ahaan kuloo shaqeeyba aruntaas waa baadin adbu xoolahaaga soo qaado marka soo qaatalo inkuu balan isla isaga ila dib ugu xil soo taraa inuu ugu at silahlo wor wax weyglo go shaqeyn de waxa dooraysaa daynta dhinay ku sii yado soo rimo lugooyso mas'araka alla wii si shabdhanaa soo barleh rashid illa ebi bay bay ballaanta ilaal qaadato wadoosato bixnaanay soo ba si la tan siibaa xil subaxda la deentibaad aya markaasi u beddeshi qirab adiga wali qaadanin bay haya ma sala walidiilaya ballad waxa suuntidii kanay ila oo bark راشبكه لم يمكن حتى يستنفع ان الشبكه خاصه تهي مثل شبكه الريل تي با السنه ما قويه ذلك شبكه خاصه تهي وايه واحسنتي وايه صار قلت اشاور ساعه تبع ملك هل استنفع الله المستعان عليه خلق جزاك الله خير وايه يقول قالوا لو خلدت كال رجل لمخص على رجل لك الدين الدي. فسأله مرخا ويدية أن يقرغه إنه مرخا صحا ويقصه عنده أكتسا قراضا إلا ذلك هرغ يلوى لك رهيسا حتى يقبل ضمانه حريسا لا قادره ثم يقاربه لقراطة ما يبعض تأكده أو ينسكه إسكا عصري حريسا وإلا ذلك كاسي ومخافة عفسه كعصري أن يكون إنه عصري كيواء بمال حريسا عربا وإذا كو وإلا أنك فقير الله بسليا فهو يريد وحده أن يؤخذ ذلك هرغ يدب لك على أن يزيد فيه وزي قال الله تعالى في رجل في رجل الله ما wabxi baari gaaxibow allah ta'ala fi rajul lin ka dafau من الرجل rajul lin ka ajnabiya maal xoolo u dhiibay si rajul toornay waaninki xoolaha iska laha ila rajul ta dabala waaninki aamilka ka shaqeyn laha xaalarka dhashayde wa iyahu allah subhanahu wa ta'ala maal wal boodibay qiraa maqawmarka saxaway qiraa laha ugu dhiibay fa qabla ayuu hawla fee'd uu rakabo shaqayb barka barka saxaway ka hor sidoo uu amila fee'd uu ku shaqeeyo barka cidowmiyo sidoo uu amila barka saxaway uu ku shaqeeyo fee'd dhaxdiisa barka qaalabaan wuxuu wayj berwaalugo waa lag kabi raasmaal faa'iidada waxa raasmaalkay xoolaha waxaa laga kabi murqib xenninka caamulka faa'iidisa fum bayq taasimaal way qeybsarayaan dadagu u xareed bacda raasmaalani raasmaalka dawadi ala sharciiba shartiga wadi ku qeybsarayaa beel qiraad qiraad ka ku shadeen u jira sala u jira mid ka gaar taa قادهم وورب قالوا له اسمي اللهم صل عليه اختلاف بوركه واخا ويه مساله ناس وخدمه النبي رحمه الله تعالى حدير قفكم مثلا عمره سبحانه يال ديه و خوله خوله له كشقه ويراها ايها خوله راسه مثلا صد كمبه ماشي ayuu dibe saban key ku tooba markaa baaba ay isaga wali shaqadii bilaawin kadib uu ku shaqeeyay laba tartankiisoo xaray markaasiidu xoolii way halaagsameen way halaagsameen ta laga yeeli baayay faa'iidada kasoo baxday badana laba tartan ka waxay laqotay shariiyada soo agmarka ku shaqeynaya 7200 santimoo qadaray ayaa horta laga kabi ama lacagtu uu qadaray ayaa laga kabi aa wuxuu laa iyo هذا u qablan qowluhu halalkiisa la aqbali baayo la wuxuu ahay sunid baayo waxaa laga kabi wadaas way dbaro walaa kabi rasuul baali barxii faa'idiis Allahu sawbaalaytuuna abuu sikir aad aan u dhigdo culad marku ku fasire waxaa weeyaan wiisaal ah shan iyo toban kubba laga faa'iday 28 qisoo ahay saddex شمت ها قيب صداك قال مالي وحوري في رجل لنك ودفعوني بين الرجل لنك ودفعوني بين الرجل لنك مالا مالا مالا قيرادا قيرادا هانا وقلني بي فهلك وهل أكسب بعض وبركيه قبل أن يعمل فيه ركوشة قيمة كهر ثم عمل فيه وكوشة دي فرمي حبر قاسو الفائدي فارد وحوري أن يجعل الرئيس المال نكيّنه بقية المال مالكي تسوهني قال الله عطانك يكون يسوهني ويجعل الرئيس المال كعيه طبعا قصة الثالث كيف وعيه وعيه لجيفيان البلان لجوجيان البلان بعد الذي يقدم ذلك كالا يسمينه حقيسة قام الله يعمل فيه تلكم الشقيب الكهر قال مالك وحوري برك لا يقبل قوله والكيس لا يقبل ما يبغير ويجبره لك كمي رأس المالي بالغمحي فائذي سالك كمي ثم يقتصبره ويقيف سريال بعد ضغيه وحصوهري بعد رأس المالي رأس المال كدم ذلك على شرطهما شرطهما لما يكون قيف سريال لأن الغيرات الغيرات فالغراض وغياراتك خبيثه بالغراض تدار وجر يكون متعلق بيقتصي مال فبيقتصي مال يقتصي مال يقتصي مال والجار والمجرور ومتعلق بيقتصي المال جار ومجرور الله اثبته هو المتعلق بيقتصي مال يولد حروه لو خوه باه يدارو كخيلاده waa laga bixiyay heeraha dibelaha sanadiga jiraan waxaana maamulka ku bixiyay waxa uu dawlarsanayo qaarood sidoo waxa uu ka xafad u sameeyay ka soo dawlarsanay waxaana sidoo ah howlgalka uu sameeyay hufad muurka gaariga waxaasi wa inshallah musaa taragula sidagoo looga daray barad jaasi oo looga daray diliga hooyada lagu weesina oo uu nooga daray allah mustaana oo di sa suudiyada dhaba waga jiltee oo lacag dhaadigu la xidde ee ma ka saxawaya sonkor la lagu qiraad karo hoobadii kartaa toban ka kiis sonkarta hoobadii karti laba bananao ee waa inaa dadka saxawaya lacaguhu yahay dad la soo kale yado laba bananao walaa yakunu fi shay shay harisa shay shay khune wa bil qalabaha oo kale iyo wax yar asoob siras oo kale abu xariifa qowr xilow allah ta'ala abu xariifa ayas siras oo tabu asraasila uruud boo dhow ka waxaa u soo saaray uu Abu Harifa Malik siray qawaa ee in kada talasay barkas alaabta lafteeda nabileena yaral wax oo meel buu uu u sheexay buu u baa iyo marka saxaw iyo alaabaha waxa kamida baashay yuusuf balaan ila tafawut barkhuka la taga abruu abalkiis ila tafawata barkhuka la taga abruu abalkiis barkhu tago wa tafaxa qalabta waxa badac aad u murri ciibarka uu u tigi baa laga soo qabtalalahay ilaa soo cir yaa hadda ay fuxu soo bila laga soo ciray dhul ayay balaabuurba sanad waaye oo dhin kala kaybanayo wa tofaaxasharro duulayay yaa yani il ciriyo ma darro iyo dhibaato ka yaneysa tanu la salaaxay salaaxu xuri la la dar ee la dar walaadaar weyn فيكون ذويك فامر رغب رغب بها الا لا يذكر فيه ما هاري الا الغد علم ويا نبه وريد يا ريب ود ونق ود ورد وانا يجوس مب بلا ريب من ريبا حقيقه قال انه وحيديه ولا كثير وحفرماتونا ولا يجوس مب بلا ريبا دخديده با يجوس وحي بلا بل في غيره غيرتي لأن الله تبارك وتعالى قال وحر في كتابي وان تبتم فركموا وصلوا عليكم لا تظلموا ولا تظلموا hadba toobada tin falaku waxay idin soo laaday ruus wa alaykum xoolahiida rasuulalkii wixii kale ee faa'ideed ka soo gashay ee ribada ahayde masaaid waa ribada subax wixii ribada ka soo gashay ee ka faa'ideele ribada haal ugu faa'ideena xalalaaqayda ugu faa'idug iyada taadlibu hin ee xoolahiida inta asalka ay dalqaadareysa la tadlibuna aqoorka xoolahaaga ay riba ka timaado ama in si afsool kaibaal qaadanaysa laakiin ribada ka dhalatay adiga horkuba qaadan kartid koof miskiila la kubo sabaqaysan kartaa waa laaba laakiin waxaad ku bixin ba saalixda aanka ayaa ku bixin wiisaan ahaan waxaad ku bixin wadooyinka kale dhaqtarro اللهم استعال من دان رسالة رسالة يبالها عامل رسالة يوكالي حلاصة كم بحراء سعب الخار وساجد العلماء قاربات جيلي لثواء قواع العلماء بضري لكم بحراء وآية اللهم استعال وعليه سكلاك فلخل لا تضل المور ولا تضل المور لا تضل المور إذنك الظلم السمين كتب وظلم السمين سواء بحي زيادة قيرانة دبقاء كتب ويان ولا اتظلم ابونا اذا كان لديه دول بلايه او خولي انت اصلك اذا كما نقصا بلايه وصاب عليه ايضاً بل بيعده فاسد كان عند اذا المالك حقوق استطاب الملكه سويها يعني الى محرره في الحربي صراحيها روح حاربتها وحوي يا بويري اذا فاتت ضبط القيمه حد اي تكتول سوء اريد كريم قيمه دي دي شنجه حرامته اما البكرهته اذا فاتت صحه عنده يا صاح صحه على بالك حدا حتقي ولا اللي بيحبو بعضه اللهم صل عليه اختلا يريد ضوابط شو بده يجوز ولا بيشد الشرط او شروطك من في, شروط في القراض والقراض الحديثه شرط ولا شرطي yahuu wuxuu qala malig wa wuxuu rashiida julil nimko dafacuu dhibe ila rajuln kale malig xoolo dhibe qiiradan qiiradaha muruugudhibey wa sharo caday uu u shardi in la tashdira bimaali xoolaha ay ku soo ilaadu ku soo inada ku iibineed ila silcadda kala wakada waxa alaabta ila alaabta iyo alaabta loo u asbu yale aw yelhaa oo diidayo ay ixtariir soo ibyo silcadda alaab bismaha bacayda taana alaabta loo asbu qalaabari wuxuu maris san do qofka uu saxdiya alaaba qofka qaarba qiraataba allah yastari alaaba qofka qaarada la qiraataba allah yastari in soo iibin hayawaan shaydhal in ku soo iibin علاقم امغه عابيه باسم امغه عيدا فلا باس بذلك كانوا قد واتوا بني ووالاش ترى دو قفكه كله شرطي علاقم قفكه قارد لو قيرا لا يشتري الا, إلا صوي يس سلعة كذا وكذا ألا يشتري إلا كوئي إلا كسوئي من إلا سلعة كلا وكذا علىابته علىابته أبوه يعني فإلا ذلك ورقاس مكروم وكرا هي أبوه إلا أن تكون سلعة علىابته إلا تتاحيبه يعني الله تيطاس أمره هو أمره ألا يشتري إلا كسوئي من سوئي سو بغيرها غير كيد كثيرة تبث فرمانة كثيرة موجودة تمر والبدل تار لا تغلف عن قدال مرين واللوائل في شتائي وحاجائي ولا صيف الجنال تورا falaadso digal ka argaa hadba taqqosho iyo walaal mari ku xilay raximahullahu ha oo laba hoos ay balantayro wal shardiyo laakiin waxa keraahiy abuulay yahay midaas waxa weeyaan inuu culumada shaafiicid ay qabow wa fasid illa asadna lahayn abu yari midaas waxa weeyaan alaabta boo yara arab إلا soo yimid kirtidaasi waxa jiraa in culumada qayb ka mid ah wa fasid illa in ay alaabtaasi mid bar wal garbowjoodo lehna yahay taymo yari laakiin mid واي الله سعى عليه وقتكم لكن في نніlegاته مثلا وحالاً إرادت الأذي ناحية وقاتك بنا منذ slow مثال الأول arranged there in the south it through the darkness you and theSON in order to keep him then you can go whereby abo hare salaay wa kalaade alaab u toobmar leh helayo wa isa kooda daayb rahay wa jaysu qaba si rag jalla in la helayo muyaara hadan la wayo qalaan arigu xuro xubillaah taaala si rajul lil wadfaudi baa rajuln khare daalo xool u diibay qiraad qiraad aha muru u diibay washtar baa aleeyhi u khashaqi waashtan dawo shardi calay linka aadilka ka soo qeynay duushisa fihi maal ka dhaxdiisa shariicadu sheeboo shardi aadnu haqura haqura de waay allahum saal qara baruhu u soo la julan linka dafaawdii la raglin kale baalag maal buu diibay qiraada qiraada han واشترده شرده عليه دشيسون شرده فيه باقي الحديثة شيئا شيئا ربح فايذا كبذا خالصا وبرح الله وقريسة كوة دوية صاحبه صاحب كيسة سكديسة فإلا ذلك ورقاس الله يصله حقبا بلانه وإن كانت دلهمة واحدا دلهم كليئا بحطوة ونحن نعلم به إلا أن يشتردين وشردين مهيانه لسفر ربح فايذا له يسجل وشرطيه ونصفه مركة كله لصاحب صاحب قيصة وشرطيه أو ثلثة استحميل ضابين أو رمع وفرميل ضابين أو, أو أغلب من ذلك يتوح خير أو أكثرابين كفرملا فإذا صمى شيئا شيئا شيئا مركو مقعاوه من ذلك كاكبذا قليلا مهاية مدير أو كثيرا ما متفرملا مهاية فإن كل شيء شيء كسا أو صمى ومقعاوه من ذلك كاكبذا حلال هو حلال وهو القرابة المسلمية في طال ان شاء الله بنكه وغتي الله يا رحمه الله تعالى حديه مركا سوا ويا مثلا او شرطيه مركا او شرطيه ولد خولي وكاسته كشقه فيروا له لكن ارجو ان خاصه يصير غلاءه بالشرط ان تواي ارجو لافاق وسيقاته وباطل الغص مولا وهل درهم كليه هل نقدي ولا ياشو وخلك لكن وهي كوبلانت هي موليهي هل بس انه يرىه ولفائدها كسبخها بالشرط anigu soo dabax meelada meel qaado waxa soo arada ariga qaado kala bar qaado ala bar qaado asfar meelada meel qaado indha soo arada la qaado er soo ugu magacaabo mooyar haduu jiraa ka shaqeeyay faaido la waad dhaxdeena laakiin iskuul وطعث لك عرغيه وآية قالوا وحيونه ولكين إستروا هدو شرده أن الله من الصلاة من الغبح فإذا لدنها مدنها بواحدة موكلية إيا فما فوق وحيك سرغيه خالصا له استقرق لأوبراحتنا صحي دون الصاحب صاحب كي سرغون الله وذالهم وما بقي وحي صاحراء من الغبح تقول انتي ساير كقعتين حددين إذا شمتكول مثلا وقعت مركز وما البقية وحي صوحره شمتاكو كالصوحرين لا ومن الرجبح فايغة كمين لا فهو بينه وما تحدده ونلغده لسفيني سيس لاقا يوقع الصمال ذلك الله يصلح مثلا وحيه فايغا دي قمتن كل قطو طوام كل عليك اسكالي الصلاحان لكن أفرطك الصوحرين سيس لاقا يوقع الصمال وبعد المركتات الجديدة يا شيخ فإلا ذلك ورقات الله يصلحه ببلا رديل وليس على ذلك قيام المسلمين نص اليمينتي قيرات كوكرا سيد الله الكبير فنسوق قال لا وغادروا بالنا سنتي صحابه وحا ويا له سوغادر قال بما في كتاب الاجماع ايا وحلهي هو 702 لخدمه السالبه ناس هو اجراء كل اجما كل ما نحفظ علمه العلم على إطلاع القراضي إذا شرق أحدهما أو كلاهما للنفس الدراهب معلومة وشيخو يريد إبن الله قال ابن منذر وحلانيه وحيكون إجماع قف كالسؤل وحكا أقنهي وعلماء كفدئة إلا إبعاد القراض كويهي مرك الله وانا القف كإسكانيك كشقيريه من ولي من لفتيسة أمن لماذا نذبه أي شرقيات الدراهب يشربه معلومة جورية. لقد كانوا كحفة لوحة من أبو يلي يعني ورخها كسوة قال لي المنزل ما نهي الله كوي لاي بارك والأوزاعي والشافعي وأبو الثور وأصحاب الغائي فقاسها من أبو يلي لقد كسوة برغي الكسوة جميعي ساسي وكل سياسي جواهير حاله وحالا نرخي ساسها بس لذلك جميعه تقتل وابده يضعوا الواقع نفسها نرخي ساسها بابا باشو بابي هي شي ولا يا جو صاحب من لري بلا شرط شرط يا في القيراط دي قيراط قال يا احيا قال بالي و لا ينبغي و هبونو لصاحب البالي تفتحوا لها اسكلي هيستر خيرو شرديو لنفسه لنفسي سيرو شرديو بلا غلط شيئا شي و بلا غلط شيءا كاملا شيءا بيوا لكنا صباحا يا لكنا اسماك وعاده بفائديده والا خلت وضع في سياق اللفي الليله وحيث اذا عموما وحا ويا الشباب هير هذا الماضي لو بدنا بركه نقطه وكا دول العامل سيارة سيارة خاصة دول العامل خالصا بسغه خالصا بسغه العامل العامل كشغل يسوي كويس ولا ينبغي وبه الدور للعامل اللي كان عامل ك ان يشترط للنفس النفس الشيء الشيء الشيء من الرمح فاين لكم ذا خالصا او مركز حوى ينسى خاسوى دون الصاحب صاحب كيسر صاحبك تقوله قوليا وليك مركز كراها دي للك وحشدني وليك عامل كاشغيري ولا يكون مع القراضي قراضي اسم اللي بيع بيع هذا هو بيع تاسي قراضي بيع علي اسم قلي دي ولا كراو كرا نبا قد قلي كرتو ولا amal amal kalaba google galikaro wala sada ولا google galikano wala marfiqul ha wala barsequl yaaani marka saxawayaan marfiq waa wax isagu marka saxawayaan ziyada wala marsho qadunaf iska dhif furfiga waxa la idaa ha ay dib macdaashay oo yirtafiqo gooruu أما iyo ama goori madkaas xawelay oo raaxaysanayay walaa barsoqol شيء madkaashay ziyaado ama lafci goori iska dheh faraabarsoqol lafci goori ah masci gooyo shardi uu shardi yahay xadduu bitcoin nafsiinaftii sawu shardiyeeyo dunoo saaxiibii saaxiibkiisa ku illa ay u ciira iru kalbeenaymo yar xadduu ba bitcoin saaxiibuu ila sah dha dalika war khaasi wa hadwa ansahu min hoba labadaw ka wada ansahu ya calal khalil ay iska noqdaan ha ka fiir shekh u soo daaya fa yadi basala qadqumay noqotay wuxu dhaaya walaal dambi shar iyo laba tan bay ahayn laakiin islaartiga dhibatay dambi ba laygu yeeshay kala ayu dhacay hawla harar dhacay maxay wuxuu baaqay dhanka dawladda ee heer qaran ah aniga markaa waxaan kaar qaba anoo saddi kula galay caawibaad in aan wax isiiyey su'aalaha soo baaqay iska keysiiso labaatan qaraa oo iska qaadato waa sax in kula yeeshaa su'aasha halkaa way wa la yinbaxir yahay buluun sheekh ilaa mutaqarrir dayri lamaan markaas waxa weeyaan bayradka على صاحبه صاحب كيسر وشطيه زيادة زيادة ومن ذهب اللي ولا في البطيقة ولا في ولا طعام يرغشن تورا ولا الشيء الشيء لا وميلا الشيء عشياء كميلة أما هيران أم على مهبد ما هذا يزداده الشيء يزداده زيادة سريا حدوها بتكون على صاحبه صاحب كيسر وكزيادة سري قاله فإن دخل قاله القراض قراض كا. فإن دخل القراض نه اه فاي دخل هادو قالوا القيراضه قيراط شيء ومن ذلك ورخلي. ورخلي ومن شيء تصافع عله قيراضه مفعول كصعب هادا ومذالك كاكا بد اه بيدخلوا اجتماع ورخره ورخره بباريك وشي واجتماع ووحور صاروح وهار يا هادو دخل هادو قال شيء شيء فاي دخل قيراضه قيراط هادو شيء شيء ومذالك كاكا بد اه وواريا اجاره تبوهريه اجاره ثمن العلانه صار وواريا اجاره كروهريه ولا تصلح الإجارة ادارا ولا مصوبته ولا تصلح الاجاره اجارا ولا مصوبته الا بشيئين شهي او ثابت السغل شهي او مقلود الغرض قرات وربما به لوازم سوسقطه للسغل ولا رجل يادي oo jaro walow toor iyo waxa dhinkii waxa weeyo wajalaha la tagi baa soo rood falin i jaro walow ashay macluuma oo sugal oo hadda jooga iyo qofka kale qataa daday madax aad iyo aad tirado arbacad ka keen gaariga waxaa laga yabaa in aad tirado qor guriga guriga adnis si dooro haddii laab iyo seeksii saantaaga wakaas tiradiisa skaasi bix weeyada karo lagaaba hale aduu karo jidno tii kullama laa kale sala wax doori salaac tii sidii laa ku dhawayso halkoo ولا ينبغي محضاره للذيك يهضونه اخذ البارما <تصفيق> هذا السنه صاروا وبدو قال ولا ينبغي محضاره للذيك يهضونه قاضي اي يستر لينو شرط مع اخوه المال مالك قاضي ساقو قليل الله لقبه أي كافئة أما القدل وشرطيه ولا يولي إنه تولي سينا ضد الله من سلعة ألا تيسى أحد الغفلة ولا يتولى ما تولي منها حق هذا الشيء للنفس اللفع أن تيسى وما قادر أيه صار حاج أي كافئة ولا يولي من سلعة ألا تيسى أحد الغفلة ولا يتولى منها شيئا للنفس اللفع أنه خلص أره أي كافئة وحويا إلى الشرطي ذوفيري taas tirawa or iyo nixida layidaha abaal weyn ii galay intaida faa'iida qabsan bisheerdii waya ka shaqeeyay maalkee ninka aalalkiisay waydha xoolaha uu gudo shurkaas waa badal oo ma ma ku soo tirsan wax kale gaabiyay lan karti oo kha ka bax walaa wiilay mi islaatiya haddii waxa weeyay ala lagu diibayso ma ku shaqal weeyay ila tirana ninka lagu si diibaya dan balaarotaas walaa yatwalla wax ila shay la siida ala baadna sala soo galisay sariiradna sala soo galisay haddii qariya iswaatila لا أتغلوا جانب الثاني يج左 أقري ses الثاني ما عمليت sabia على أهم أنه لم يكن بأحدي إن الزمن عليهeen ل Shangri-Laq��는 الثاني وإن من تغ Credit في سنة في سنة يجどعت قيمها النهار إلى لو أنه في السن في حصول الأقيد وهت услواق على ميد وإن تغ recruited وإلا نحن يجب سهولة وحد يجب لكن عليكم باقي حبدا جعلها ظلين حرية يسول قلبها تازي واي والله استعال خواصة كيف يحيب <تصفيق> الصوت خواصة وكمن مليش واي يعني تعيد المرخص حويا ولا يدي قودا بولن لديك ياخذ البال ببالك قاتي ايستر دينو شقي مع اخبي بالبالك سوق قات اي كافيا يريد المرخص حويا قفدكا ولا يولي او تولي سي ببلانو بالسلعه تيرابتي سخده قفلين وديبو ولا يتولى والا اتولين ولا ولا يتولى والا توليون نقعدت كدغن بل هول افت حقيده شاي شيكميدا لنفسي نفسي سو انا قادره فايدا وفر وعزل وحصل وحصله عزل رأس المالي رأس المالك يقول الله صعره ثم اقتصب الرمحة فائدة يقلب سمال على شرقه ما شرقه برقاس من قاس ثم اقتصب الرمحة فائدة على شرقه وضا شرقه وضا فإن لم يكن المالي مالك عطول وصل الرمحة فائدة ومالك فائدة ما, شرق بالك فايده. فايدة ما او يهدد كو قد خلد وضيعته مقصبا قري ومالكه ونقصبه لم يلحق العاملة قف عامل كان محلي ليه من ذلك شيء وحبا waxaan waan ku soo لكن laakiin faarida kasoo bixwayd waa kan adba naxsi wax ku dhacay goowada dhacay adoo waxaan kalubay xuloo qasaba ay qofka caabuka walaan baan isfagala nafsi nafti sawir hukuumadiana iyada loo qabsadaayo wala wala beer wadhiyada lacsi ku yimid la qabsadaayo ولا كان الباس على رب المالي بالك انك كري دشي سو ار سعة صوك الية في ماري بالكييس والغرااض و غير ك جاائز ووك لا يهاي عرا ما شيء تاباء الغالك الغلال عليه دوشي سرب البي لمك باللك إيسكري والعاام الععمل الك و بال بالغحي فيد بركيده ومثللو ح كل حية والخلببر فذا القاضو أو س فيه فذا الخاء الصتحم ووبقااضو حربائه أفر م بالقاضو هو قال بيذاك اكثر ام خير ابيك تبضل قال ذلك وحير لا يجوس وبالارو للذيك ياخذ البار بالكا قاضي قيراضه قيراضه له قاضي اي يشتغل شنو اي يعمل شنو كشقه في حديثه سريله صلده لا ينزع منها لا قاضي كل انه يراه واضح واكشقه لكن بشرطي اريد مرخص حويا شق سره وين كشقه taayga washa salaayid oo gaar ah dee laga qaadayo baalka bayelayo sharciyasu waa badal ila guday wax ka jira banay hana ama masuulowey aan su'aal wala hada waxa la duusimo balaa alladii kuma banaro yaa قال wuxuu u diray in la yasuulho wadnanaaro لصاحب saahibka maal kabaarkay is kare ay astir dhino sharqiyo alla kaadiga dhino la tarudu ilay ibasoo cirinka tasidna dhowsana shan sala imkanka taas madhi karo qofki baarka laga qadare madhi karo shan sala ila ay soo qabaadaan haye keri Soomaaliya faa'ido toona ay shan sala marikay buuxsanto oo Soomaal kale وائي وايو وواحد غييب كو خيره ويهان انا انسان باب الغيا عشان سنه وائي اللي اجل اي ما قاويان السنه لو بالك هذا ويلي باب الشافعي واحمد ووي قضا السنه لحزبي حزبي الرحمن والله تعالى خصره لي في حريفة يا كتاب المحلى ابو حريص هو وي بلاطهي قبا سؤل كو صاحب الكتاب الرحمة في اختلاف امه واشطرمه على جلدن جلد ابو غنوي ارغبط في اختلاف قال وقال بال وقال ابو حريث وقال كم حسبت ضكيك استولى امره وي خو بحريف فقبا الى البنان صحيح سلادها غي حولق ليسو شادديه ادى 3 ايماامين kale ودا خاص ما جلا يراهد 3 ايماامون قوغان القاجحا من حيث المعقول والمنقول بلا بلا بلا سكون لا اجل لا يكون الى اجل المدممه حضائر خرب كراسه مدممه قاته وشخ فخو بي دي فائده اللهم واي اللهم السعاد hababniga marka saxowayaan hada u diibta ma talab wax hadaan u diibto ee shay la noqro u diibtay shaygasi muddo baxbaaraysaa laakiin waa la sugaa inta u barxa saxowayaan inanayo da muddo dibal xabaqaadisa walakiin yat suu rubul bank ninka maalka iskala u diibayaan baalaha wixiliisa ila ladiki u diibaya yaqbalu uga shaqeynaya fihi maalka dakhdhis fa yin badah du oo aba qofkii baalkaas kala aha uu inuu qofkii ka qaado u damco ama shirkad ka soo xaqay ka shaqeynayay iska taga uu doono wal baal u baalkuna ha wal baal baalkuna laa dhul ul agoobay adalla dhul aq u yahay law yastar للا قلام لو بدلت بالغه ودا نا ظل حق ويهو قلام لو بدلت اللهم يشتدي به يسه و هو كسو يبي ترى كو اسك تاغو و اخر صاحب المال كان مالك وصاحب تروق قاضي مالو خوليسا وين بدل ربي البطاع وين بدل ربي المال يكباركس كلو صاظهر يقضي ظهره قاصه بعد يشتدي بي تسوي سيد ودت سلعه قراض فليس ذلك الله وهو الحاسب بلانو حتى يباع البطاع alaat salaayib iyo waxa ay leeyihiin yani fiil haddi markaas alaab loo beddelay ila alaat و iyo oo de faa'iido la qaybsanayo katey kirdi lala soo baxay yahri soda laakin haddi ay alaab loo beddelay lacsi oo la kuwada wari wi iska فيل بدل عابلي فصفع عابلك هبوو صاغيره اي يردوه الى يلو خوليه وهو خوليه كما خلو سنوك سوقاته إلا برك واحد ضوء نيبين بخوةها بالعكس هو باهن والعكس سينو علي وإياك وإياك لكي المستياشة إذا هو وانا نسكه الله هذا المشري سيوه وإياك قال المالك وحير رحمه الله تعالى ولا يصل حبه وبلانه ما لماذا غفره وبلانه دفعه نيبين آه ولا يصلح كت... رب المال ان يوقف قد تصعدي الى رجل ديما بالمال قيرود قيرود اها لو ديبا ايستري ايستري عليه وصديه الزكاه اذا في حصه قرتي سبربح فائده خاصه جوليه خاصه جوليه ما انا رب المال خولى اسكلي ان استرد ذلك الشهر القابر وصديه فقد استرد النفس النفسي سو صديه فضل الايراد بين ربح فائده قبيده ثابت تواصل في ما سقط عنه وحي كدعي او حصتي زكاتي بركة سحوية الزكاة قيبتها اللتي تصوت سيبه وكأسيبه من حصتي قيبتها يعني الشيخ محليا رحمه الله تعالى حولي هذا الزكاة القاران حدوية راها قفية حورا يسكرها ورحوراها كشقيه لكن بشرط بركة الزكاة القاران الزكاة <تصفيق> قيبتها هذا فإذا قيبتها الغاطل ما لقى في حد <تصفيق> لكن قيبها قيبتها كرام ما لقوا بحقرة ساعدوية راها قيبتها أما نسمعها لقوا بحقرة حرام وهي أفضل yunustii soo xadni sawtow waxa ay ahayd in la yiraasho zakadu markuu gaaro in kala qayb laga soo qaado kala qayb laga soo qaado marka ay isku daraalo si islaeg ay u qaybsadaan zakada baa ay waxa bixinteeda qofka qasibba banaanu leeyahay waa yahay waxuudhi walaayo juso mid rajulnimu banaano ay asturreen u shadliyo calaamada qof qaaladahu u la qiraatay alla ay asturreen u soo yib ilaab in falaaheel booyale xoola heel booyale cid soo yib aduu yidaha heel booyale cid kala kaba iibin kartid rajulnim waxa laga yaabaa badanaa oo isaga kaliya la wagaaweey alaanti uu hoos u dhigo dadka kale waxa laga yaabaa laftanka magaalada inoo dadkii kale u baahan yihiin iyaga la fala qortay habaad link kale u leysay ku taahay hal nimu ma toosuk dadaniina way wees ma yaabteeyo way suneyaan sadar kaasho qeyru jaayis ma yaa la yasiir loo xalaya ajir oo waaye barcad ee dhan habo hisaabsan yahay liin soo kireystay istilmarka waa u jiro aan tilmaamayn oo la galay weeyaan caamulka wuxuu la qorayaa rid caamada baa la qorayaa bay ajir buu isoo فلو أجونا نجونا إلا قول إساما نخيضا قال مالي وحيري في الغجل اللي يتعو دي بيه إلا الغجل اللي يتعو دي بيه مالا محولا ودي بيه قيرابا قيرابا قيرابا هانوك دي بيه ويشتر موشدني أيها على الذي كي دفع إليه ودي بألمال حولها الضمان الضمان موشدني وحيري وارواك ودي بوط بالشرق اللي يكوين المقنوض حضوه وحا الله قلوك قال وخر لا يجو سوما بلا لي صاحب المال قف حولها اسكلي اي استدينو شرطيه في المال حريسه غير ما شي غير كي ودي على قال قيراط عليه قراط لو تدجي غير كي انه شرطيه بلااله يو او بخلو تدجي و و على صرفه او ي قال قيراط وياه او ما ما كبه تديك واهي واهي وا تيم سو ودا سو ومحسن وما على المحسنين من سبيل صباح وما مضا وما مضا وحيتغي ومن سلة المسلمين المسلمين تصل لديه في قراءة الحديثة فإن لم المال المالكي هدو الزياث على شرط الضمان إذا ولكن انت وضمانكي وضمانكو لأشرطي ماذا كأكبرين لكن مالكي وحمد الله قوله الزياث كاروحاني قد ازداد لكي في حقه حقه سمير ربح فائدة هذا way baa khatu akhloqo faa'ido xagee laga kamidaa raasul baalka xagee laga kamidaa faa'idada soo baa marka waxay ka dhigan tahay xaddu wax lo qolaha raasul baalka faa'idada ninka xoolaha iska laga bameene ninkan ka shaqeeyay inta uu qaatay yaa laga kamidaa bay ka babanka weesha keele dartid way laba qitaasibaar qab xafayada way qeybsarayaan ala maashaha ku qeybsaraya laba dad aad u sii yahay oo istaga ala fayl dhammaalib fadlan wayn celifaal wal oo halkay qeybsaraya waxay sameerayaan waxa ku qeybsarayaa warka ku baa taadu wax noqon lahaay ka warad inta asal galna hay hadhu wax noqon lahayna inta asal hadaa shardi gala gashaan ka warad soo waaye الشرط shartin wixii uu qaan lahaa ayuu qaadan xataa shartiga hadu ma shiyeeyo macnaa wuxuu dhigulay waa faasiday mar inta lisfa maloo hooli ha tuudinsaa malfa malka babaa habu sax dio malkina uu ka aqbalo malkina sida uu ku badbaado wuxuu qaadanayaa fiil halkaas malka faa'iidada la qaybsanayo faa'iidada wuxuu ku qaybsanayaa haddii uu xoolo xari baclaa shartiga aad ila gashay waye oo weesaan markaa koob daba hadduu wax laqdo xoolaha wuxuu qaadan laa faayido 12 hadduu la wax laqon la shariga tabaco shariga 12 ku qaadanaya oo inta lisfal baalu xoolaha hadii uu markaas waxa weeyaa babo laba araca oo baa rqiyo alaabeedkiisii saaqada uu qaaday dabaalada kaaba hadduu shardi فه موجوده لا ان شرط في القراض باطل واله وقول الشرط لي ليس في كتاب الا فهو باطل وان كان لا شرط باهي قال ما خوري لل... شي رجل رجل تلو دي ما له حول قراض لو ديباي واشرط عليه الشرط الله يطعن اللي... الله سويب به ثل الا نخلت سير بويا وحكلن في سويب او دواه تور بويا لو وحكلن في سويب او دواه بقى محرم ان لاجل مدة لاجل ما انه يطلبه وخو دلبيا فورا الاخليب سمتميلهيدا او نصل الدواب بحولها بركاس خاويان ترنكود ينه ويحبس وق رقابها قالت روح باصو قال مالك خليل الله جو سهلو والقاسم بلارو وليس هذا ابو سلطه البصييله كبيد ماها في القراض وقضاه سدحديسا قال الله ذلك انه كان سوء سبب وياري سوف يبيع ويبيو كبا يبيع غيره كبا يباخ غيره غير قس الله من السلع على بابها كمينا قال مالك خليل الله باص دباته بليه اي اشتر ذيلو شقيال مقاردو قسم على رب المال او رب المال كانو شديو ولا با وين او يعينو على اي قوم انو وقال له إذا لم يعتبر قناة صلى الله عليه وسلم أن يعينه في المالي حولها يقال بيونه وقال لا يعينه في غير غير قل بيونه قول كهو الدب يبرين أو أحكي عند الله و الله أعلم صلى الله عليه وسلم هكذا يوجدون